يا عالم الدنيا ترى الوقت يضاع خسران يا دي من ديناه الدنيا لا غردا الجمري على الدار صدري تقرا عن اقصى انس كوكب انت وما فار مثل القدر يطفار على النار تنضاه من ونه تن ونه تغوى وقت الاسحار ون ونسل بجدار أبداو عليه من مع غاصة يساق خابت يدينا اللي بعده ترجى أول نتلي من سنين وبهزار عرف غاية دواء أول متل حط في حبس جفار جرمان كبير وراعي الحبس جفار من ونتي يبسار مزهير الأشجار يا ناس من صار كل على قدنا شي وزايا لا والله سوى بدنا ميد العاد لا كنتنا يا وما يا قبر جيتك في دجل الخطار باشوف من حطا وسدا زوايا اشوف من سقا كمال لا تخطر حرام عينك بس فرما تحلى والله لولني حليم وصفر والله انثبتني بدناه تقوى لا لا الحياة لبني على القبر اللي ذات عنده عاد تهت ما تعدى مرحوم يا اللي ما بعد حسره هجاب الله يلم بشار يوم نلقى في ضل سدر المنتهى يوم نلقى نلقى